بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت ليس كاذبة. رافعة. إذا كاذبة الواقعة لوقعتها غافظة رافعة الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بسا وقعت وبست وكنتم رجت ليس أ ز و س و ث ل ا ث ة فأصحاب ا ل م م ي ن ة م ا أ ص ح ا ب ا ل م ي م ن ة وأصحاب ا ل ع ل و م ة م ا أ ص ح ا ب ا ل م ا م ة و اسماء الله ا الحسنى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 جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إ ل ا قيلا 「今夜は何をしてくれ」 موسوعه ش ا ء ف ج ع ل ن ا أ ب ك ا ا عربا أترابا ر ل أ ص ح ا ا ب ل ي م ي ن ت ل م من ا ل أ و ل ي ن و ل م من ا ل آ خ ر ي ن و أ ص ح ا ب ا ل ش م ا ل م ي ه أ ص ح ا ب ا ل ش م ا ل وظل في وحميم ثموم من يحوم ل ا بارد و ل ا كريم إ ن ه م ك ا ن و ا ق ب ل ذلك مترفين وكانوا يصرون على ل وكانوا مترفين يصرون ا ح العظيم و ك ا ن و يقولون ا شركه ا و ع ل ا د ى شركه دعويه ث و غير ربحيه لولون إن ذات مضمون اجتماعي فانكم أ ي ه ا الضالون المكذبون لاكلون من شجر م ن ز ق و م ف م ا ل ئ و ن منها ا ل ب ط و ن فشاربون عليه من ا ل ح م ي م فشاربون شرب الهيم نحن ن ل ق ا ك م و ت ق و ع ه النابلسي ق و نحن للعلوم ا نحن ب ا س ب و ق ي ن على أ ن نبدل أ م ث ا ل ك م وننشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم النشاه نولا فلولا تذكرون أ ف ر ا ي ت م ما تحرثون نحن ا ا ل ز ر ع و ن ل و نشاء ل ج ع ل ه ا م ظ ل ت م ف ك ه و ن ا ب ل ن ي للعلوم ا ل ا ت م ا ل م ا ه من المز أ شركه الهدى ل و شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ر و أ ج ت م أنشأتم ج ا ع ا أ ن ت م انشاتم شجرتها أ م نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم